فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلي يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاه محياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا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 ويلي يوم ابن المكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟